Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin Salavat Duası Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve habibike ve rasulike nebiyyil Ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil melihi sahibil meqamil e'la ve lisanil fasih Allahümme c'al afzale salavatike abadan ve Anma barakatike sarmadan ve ezka tahiyyatike fadlan ve adeden على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الروحانية واسطة عقد النبيين ومقدم جيش المرسلين وقائد ركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلق أجمعين حامل لواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأبل وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم.